أ ح س ن الله إ ل ي ك م يقول السائل إ ذ ا صليت بعكس اتجاه ا ل ق ب ل ة ثم علمت فيما بعد الاتجاه الصحيح هل أ ق ض ي الصلاه ة الصلاة كما ذلك في وكنت مقصر أداء ما ا ا ا سألت ل في أين وقت ت ج أصل أما من إذا كنت عن من يرشدك عن تحفت وبذلت مستطاعك للتعرف على ا ل جهر ا طبله ثم ما ما على ان شاء الله يتبع ما بذلت لا تستطيع الا شيء عليك في القراءه ان شاء الله نعم